يزكهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وأخرين منهم لم بهم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 ولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم 129. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل إن الموت الذي تفرون منه فإن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 إلى عالم الغيب والشهادة، فينبئكم بما كنتم تعملون. <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 122. خير لكم إن كنتم تعلمون 123. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُنِ فَأَظُهُو إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهُ وَمِنَ التِجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَازِقِينَ